العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آلست نارا إني آلست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب بِشِهَابٍ لعلكم تصطرون فلما جاءها نودي أن بورك من في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 أتونا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علماء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 قالت نملة تؤي يا ايها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 114. فقال الهدهد أم كان من الغائبين 115. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 116. فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحط به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 وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخون وما تعلنون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 أسلمان قال أتمندون بمال قال أتمندون بمال فما أتاني الله خير مما أتأنكم بل أت بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي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 أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي الأمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك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 قَالَ لَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنْ ضُرَّةَهِ تَهْتَدِي أَمْ تَكُولُ مِنَ الْلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِلَاهَا كَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِي الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُن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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رَبِّ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى آمين أَخَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا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 أَمَّ يُجِيبُ الْمُقَضَّى إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَدْءِ وَالْبَحْثِ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 بِهَذِهِ الْعَمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تَسْمَعُوا إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُم دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما ان ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار